ناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ráhmatam Rabbik, یننهو هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم يحيي الميت لا اله الا هو يحيي الميت ربكم ربكم ربكم ورب أبائكم Balhúm fišekkel, elgabon. Fártakúb jövőt a يغشى الناس يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب ربنا كشف عنا العذاب فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب. رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون